ا ل موسوعه اهدنا من في النابلسي ع ن من ت للعلوم الاسلاميه عطيت و ق ما قضيت فإنك تقضي باركت ر موسوعه النابلسي تحول للعلوم ص ي ن ط ا ع ت ك ل ا ت س ل غ ن ا به جنتك و م ن ا ل ي ق ي ن ما E <todos> aí أ ع م اللهم ن ورزقنا ا ع م ا زاكيا ترضى ب عنا ا ل ل ه إ ن ا نسالك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول أ و عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إ ل ي ه ا من ق و ل نسألك نذة النظر إلى و ع ه ك ا ل ك ر ي م و ن س أ ل ك ا ل ش و ق إ ل ى لقائك ف ي غير ضراء مضراء و للعلوم ا خدمة م اللهم إنا ن و ذ بك من ق ب لا يخشع ن د ع الاسلاميه ء ي م ومن ع نفس تشبع موسوعه ا ل ل ه م م ن ه ؤ ل ا ء ب ل اللهم إنا ن س أ ل ك ا ل د والتقى و ا ل ع ف ا ا و ل غ ن ا ل ل ه م ي الاسلاميه م ك ي ق د و يا, يا س ا يا, يا مؤمن م ي يا عزيز يا جبار يا م جنبار ف اللهم ع ت ق ا ل حرم أ ج اكفنا د ا النار اللهم ا على النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم اغفر لنا ع ل ي ه م الرحمات ا ل ل ه م النابلسي ح م ل م ن للعلوم ل ه م الاسلاميه ا و ه لا إلا ش م و ت و ع ه ا إ ل ا ق ب ل ت ولا م س ر ا إ للعلوم ا خدقت سحرة و ا أ ز ا إ ا ز ت ولا ع ي الاسلاميه إ اسماء الله الحسنى في ا ل د ن ي ا ح س ن ة ل ع ل و م الاسلاميه